وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وليعلم وقيل لهم تعانوا قاتلوا في سبيل الله أو اذفعوا هم للكفر يومئذ أقرض منهم للإيمان يقولون بأفواه ما في والله أعلم بما يكتمون أعلم إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربك يرزقون فرحين بما آتاهم هَٰذَا بَشِيرٌ لِّلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِذِمٍّ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَم لَخَوْفٌ يَسْتَمْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ <تصفيق> ونستجاه لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 119. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ وَقُلْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ